يُجَلِّي اللَّيْلَ فِيهَا نَهَارًا وَيُنْجِئُ النَّهَارَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُمْ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 ما لكم إلا توفقوا في سبيل الله وللله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل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 كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعاوهم بين ايديهم وبايمانهم بشرواهم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم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 21. Fogرب بينهم بسور لهم باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم قالوا دنا ولكنكم فتنتم اغسسكم وتربصتم وتبعتم وغرتكم الامان وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الضروح. الْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاهُمْ النَّارُ مَأْوَاهُمْ النار, النَّارُ هِيَ مولاكم وبئس a nem iánni, aki azoknak, akik megbízhatnak, hogy a szíveik megbízhatnak, hogy a خاشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونون كالذين اوتوا الكتاب من قبل ولا يكونون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تعقلون. إن للمصدقين وللمصدقات واقرض الله قرض حسن يضاعف لهم ولهم اجر كريم والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم والشهداء أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا هؤلاء كأصحاب الجحيم يعلمون أنما الحياة الدنيا لعب لعبوا وله وزينة تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباتهم ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد وَفِي الآخرة عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ وَمَا الحياة الدنيا إلا متاع أغفرت من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يعطيه من يشاء. تَن فِي الْأَرْضِ وَلَا شَيْءَ أُنْفُسُكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُدْرِئَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فان الله هو الغني ومن فإن الله هو الغني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 Allah, az a, aki Allahtól a legjobban elrejtette, Allah erős, Allah erős, Allah erős. Allah, Allah,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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ياتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ياتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم